وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء ظلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي